أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن 119. وقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم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 وانا فاصبحت دنيا ما وكنتم على مِنَ قرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 110. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أَمَّنَ الَّذِينَ وَجَّهَتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يُضِيءُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهِ وي نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين